فأنت له تصدا وما عليك ألا يزكا وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْثَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ طفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أشره كلا لما ما ما أمره فلينظر الإنسان 118. الانسان إلى طعامه 119. أنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا 111. فأنبتنا فيها حبا 112. وعنبا وقضبا 113.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 117. وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 110. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يوم إذن عليك غبره ترحقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرة.